أفير. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريد أفلم والأرض مددنا مبصره وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فانبتنا ZANG لفضيله <تصفيق> الدكتور <تصفيق> 129. أقوس به نفسه ونحن ZANG EN ko oh. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد 118. وأذلفت You. En Allah heeft de en 117. واصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل قول <تصفيق>